فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءه بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت وإنما تُوفَى نُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُحَ حَالِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أدن كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.